السائل يقول هل يمكن أن يورث الحسد للأبناء كما السحر بارك الله فيكم نعم يورث يورث إما يورث عبر المشيمة الولدها اللهي أو البنت يرحم الأمة يتلقى الحسد والعيد يجي من الأمة وحيكون في جسده وإما يورث عبر اللعنة إذا كانت زادة ودودة لله أنعم على أبيه مثلا بنعمة معينة فالنعمة ستبتق إليه وسيحسد كما يحسد كما حسد أباه كذلك الأب في نوع من الحسد لما الأب يحسد على ابنائه قد يتأثر الأبناء بحسد أبيه لأن الحسد وقع عليهم فيحدث لهم أمور من تلف ومن مرض ومن تأخير وكذا بسبب حسد أبيه الحسد قد يكون عام وقد يكون خاص حتى الحسد العام تأصم من الأبناء وهذا قد يدخل دخولا اوليا في باب التوريث نعم